بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا, فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وَأَن وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أذ يبعث الله أحدا وأنهم لما لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أُرِيد بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَاد بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الْصَالِحُونَ وَمِنَ الْدُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَاصًا قددا. وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا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 وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعِدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَالَ اللَّهِ أَحَدَ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 فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أَدْرِي أَقَرِيبٌ ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.